غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعلموا أن غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السَّبِيلِ إِن السبيل مُّؤْمِنِينَ إِن كُنتُم بالله وما بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى يوم يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهو بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو توعدتم لاختنفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا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 ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإذا الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إِذَا لقيتم, إذا لقيتم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 ياريهم بطرا بطرو و لان الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط الله محيط الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَمَارَاتِ الْهَوَى وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى أَحْقَابِهِ وَقَالَ وَعَلَى إِنِّي أَرَى مَا لا ترون إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ الله شديد العقاب، إذ يقول المُنافقون والذين في قلوبهم رضوا الله أولئك ذينهم، وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وَلَوْ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم, يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقو عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس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 ما تنعمها على قوم حتى حتى يغيروا ما بآفوسهم وأن الله سميع عليم ينأى بأهل فرعون والذين من قبلهم يذبو بأيات ربهم فأهلكناهم بذلٌ. وأضرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين آهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة في كل مرة وهم لا يستقون، فإما تصفنهم في الحرب فشرد بهم, فشرد بهم، من خلفهم لعلهم يتذكرون، وإما تخافن من خيالات فبذ فبذ إن الله لا يحب الخائنين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 استبحتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به ترهبون به عدو الله واذلكم وان اخرين يادونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى اليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وان جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع الاليم وان فعوك فإن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألَّفَ بين قلوبهم لو خَطَتَ ما في الأرض جميعاً ما أَلَّفَتَ بين قلوبهم ولكن الله فَالَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَثِّ مُؤْمِنِيكَ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ يكون منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإيتكم منكم مئتين يغلبوا ألفا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم بأنهم قوم لا يفقهون فالله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن إلى يكون له أسر حتى حتى يدخل فيهم تريدون عرض الدنيا والله يريد داخلًا والله عزيز حكيم تريدون عرض الدنيا والله يريد حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم لمسكم فيما أخدتم. الله سبق لمسكم, لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكُلوا مما غلمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا قل <تصفيق> لمن في أيديكم في من نسلائِ يعلم الله في قلوبكم إيه يعلم الله في قلوبكم خير يوتكم خير يوتكم خيرا أخذ منكم والله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم في اه و والذين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 سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصوا المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إِنَّ الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين فزيثوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير محجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى يوم الحج أن الله, أن الله بريد الْمُشْرِكِينَ رَسُولُهُ فَإِنْ أُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُحْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أليم إلا الذين آهدتم مِنَ الْمُشْرِكِينَ إلا الذين أهتّم من المشركين ثم لم يقصّكم شيء ولم, ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا, فأتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتدين، الله.